وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون يطوف عليهم ولدان مخلجون بأكواب كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا Quan mem عربا أترابا لأصحاب फी مَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ أَيُّ ضَالِّلُونَ الْمُكَذِّبُونَ bama على فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ جعلون رك أن كنت على اليمين وان ماا كان من المكذبين اللهولين فنزل من امم وتصغي